إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغمياء رضوا بأن يكونوا مع الخوانف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتمون إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُ مِنَ لَدُنَّا قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِن قَبْلُ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ ف يَحْنِفونَ بالِلهِلَكُمُ إذ وَلَ بتُم إلَجم للتُعْذب عَْهُم سَأعذبُ عَنْهُم إِهُم عنهم مجسون وَمَأوم جَه مجَزَأَ بمَا كانَ يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإِن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين ألحراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن من يتخذ ما ينفق مغرما نتم بكم کم عليهم ودی السوء در و عليم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 الله غفور رحيم والسابقون لولون من المهاجرين ولنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعذ لهم جنات تجري تحتها لنهار طالدين فيها أبدا ذلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَحْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَإِنْ قَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَإِنْ خَرَّ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ووشمیلان بو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرخادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الكثناء والله يَشْهَدُ انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد نصت على التقوى من اول يوم حق ان تقوما فيه فيه رجال يحبون ان يقهرو والله يحب أَفَمَنُّ السَّسَبُ نِيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنُّ السَّسَبُ نِيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال فِي قُلُوبِهِمُ بانی بتن سی کولوا تکو بھون ہاکی